بسم الله الرحمن الرحيم ألف نام را تلك آيات كتاب المبين إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِنُونَ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحي لها هذا القرآن وإن كنت من قبلي لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكدا والشمس والقمر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 من نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها كما أتمها على ذا أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إنا ربك عليم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى ماذا أبينا بنا ونحن عصفا إن أبانا لفي ضلال مبين وَقَتَلُوا يُوسُفَ أَوْ طَرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ يَخْلُلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ طَوْمَنًا صَالِحِينَ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إن كنتم فاعزين قالوا يا ماذا أبانا ما لك لا تأمنا على نوصف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزن منه أن تذهبوا به وأخاف عين يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا إن أكلوه الذئب ونحن صبة إننا إذا النخاسون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أي يجعلوه في غياب الجب؟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 وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله النئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصي بدم كذب قال بل فولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارتهم فأرسلوا واردهم فأدلادا وهو قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمانٍ دخسٍ دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأة دين أكرمي مثواه أكرمي مثواه عسائيا فعنا أو نتخذه ولدا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 إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري ذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب.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 فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا عِيدَهُ وَقُلْنَا حاشَ للهِ مَا هَذَا بَشَرًا وَقُلْنَا حاشَ للهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِن هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصر ولئن لم يفعل ما آقره ليسجمن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إلي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 ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين الحيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربوا خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفيان وقال الذي ظن أنه ناجٍ منهم الجب عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمال يأكلون سبع عجاب وسبع سنبلات خضر, وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات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 يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان في باله ياكلهم سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات لعلني ارجع الى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سمين دابا فما حصدتم فلروهم في سبل إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصلون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به فلما جهاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة التي قطعن أيديا إن ربي بكيدهم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 وقال الملك اتوني به أستخلص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائر الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسفة الأرض أتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء ماء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون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 الفاعلون وقال لفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحال لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا الى ابيهم قالوا من عمن الكين فأرسل معنا خانا فأرسل معنا خانا لقتل وإن له لحافظ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين ولمَّا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردة إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعةُنا ردة إلينا ولئن يؤهلنا ونحفظ أخانا ونحفظ أخانا ولنَذَدُ كيل بعيد ذلك كيل قال لن أرسله معكم حتى تأتون موثقًا من الله لتأتونني بِهِ إِلَّا إِلَّا ذَاي يُحاط بِكُمْ فَلَمَّا لَمْ آتَوهُ موثقًا قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا لَقُولُكِ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 وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَرَمُوا آبَاءَهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَدُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ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 جعل السقاية في رحم أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن أَبِي به حمل بعير وأنا به زعيم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 نرفع درجات من النشأ وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شبه ما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 قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجبنا متاعنا عنده إننا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال أَلَمْ ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موفقا قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبيه أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى ما أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علينا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون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 قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين إذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرة وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العين قال أبوهم إن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 قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا قاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم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 وَقَدْ أَحْسَنَنِي إلَّا أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ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 أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يحرون. أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يحرون. قلها لي سبيلي. أدعو إلى الله. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني.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 فَلَا تَعْقِلُونَ حتى ذَٰلِكَ إِذَا سَئَّى السَّرَوْسُ الْهُوَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُلُّ بُجَاءَهُمْ جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِيَ مَنْ نَشَآءَ وَلَا يُرْدُ بَأْسٌ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لقد كان في قصصهم عبرة لأول الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن ولكن تصديقاً الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم نؤمن